بَلْبَيْنَاتِ قَالَ قَدْ جَئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْنَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا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 تدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاق عليهم بصحاف من زهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ تِيهَا فَاكِهَةٌ كَسِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ